فمنع فيها له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان الآية ربنا سبحانه وتعالى أكَنَّ جِداً يا أيها الذين آمَنوا يا ورَبِّ أَمَنْتَنيُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إثْنِ الرَّتِي واجِبَتَهِ الْقِصَاصُ حَرْكَ يرقدلا يونا من سنرادو اي دعاه كستي الحر بالحر يوبل سني بليس اجيس بليس سن والعبد قبرجي بالعبد قبرجيان ديفما والانثا دوبرتينس بالانثا دوبرتي دان ديفم تي يجل. يو Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Fakata نمت قيوع نم أجلس نمت كم أجلس نجلس همله نم براء له من أخيه شيءٌ نم إسحاق لي فما لي جب بليس إسحاق الرّاضي شيءٌ وَلِيَجَبُ لِسَيْسَاحِ الرَّاضِ وَلِيَجِيَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إليه يويني قما جالتي تيغا غاري تاتي اجججا فاتباع بالمعروف اسجل ديني ار كفلو تجرا بالمعروف اقاتا قاري تاتي ديا يوكان قما ناقفل جدي او دو اسجنكيني اقاتا مقاري تهين اسر راق رجوتو يو جرا وذا إليه بإحسان بهسان نميتشان الله لله كفلوت الرجرا بهسان يجچون حال داري او دو جالان ترسيفني نميت قساسا دي هديا غاغما فلتونس حال مغاري يسغافتو تجيرا ان قبل تمون قبلت اما نا كفل يدا تينكو ادون تهن حال مبيكه سجرون يسغافتو ابا نميتشان غما أو دوجا لانترسيه نبغى خانه رواج خانه تنا إيجا أو دوجين جنة هذا ما بريدهن لكي كفروا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة شرعنا كتثني يقول أميكوني تخفيف تجنس من ربكم ربكي ثني راتي ربتي ثني لبسي ثني تجنس دبيج تولا ورحمة رحمة ربكي ثني راتهي قما كفروا خنا ثني بثنا دورا دورسو أولياء يوكا نما نمني الرادو إساني في اللي بؤاقبا نما نما أجيس ساني في اللي بؤاقبا مااليس جننان نمي نما أجيس سنس الدنيا الردني هفا نمني نمني الرادو إسنس ديا يوكا دي فمن بعد ذلك نميشا نمع الجيس راتي وثنا بهسا بودا إذا قمع فرتي بودا فلهو عذاب أليم إساف عذاب قمي إسالال الستو يجرى آخراتي جل. نمتقو قمع فرتي إذا في اللي دي بأي نمع الجيس وجرى آخراتي عذاب جباتي ساب جرى ولكم في القصاص حياة إثنيف <سؤال> كِسَاسَ وَلَرَا دَيَّتْچُو فَنَغِيسَتّي حَيَاتُنْ جِرُوتُ لِثِينِ بِجِرَا جِرُوتُ لِثِينِ بِجِرَا يَجْچُونْ نَمِتْيَانَنَمْ أْجْيِسُنِ أْجْيِتَمَ كِسَاسَ نَرَا بَ فَمَايُوبِ يِكِ نَمَن أْجْيِسُ كَنَافُ نَمْنِ بَرْتُنُ نُ مَجِرَا تَجْچُو يَا أُولِ الْأَلْبَابِ يَا وَرَا عَقْلِي قَبْدَنِيُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ عَقِّفُ دبيل والأجيس كان الرابطاني يوقان أكا صداتني واررب حرام إثن الرت كان الرابطاني فيه كتب عليكم إثن الرت واجبته إذا حضر أحدكم الموت تقوك السن يودوتي إتلوفتي يودوتي إتلوفتي ورابو الداليس الوصية عمجون للوالدين والقربين هذا بيسا تفي أنا إسا تاموفين سنرتدي دركامة بالمعروف أكاثا جاري تهيني أكاثا جاري تهيني كن حركة سد فر دبلود أبيجت هو إسا بكتيرتي قاده حركة بوكيسة آمته حقا على المتدين كنت دركمة Nama rabbiin sadaatu abata tahejaan. Kuni udo aayan taal maya himku indura. Waan tahe. Irga aayan taal maya vute. Rabbi tuu yu qodele ka kaahe. Waan horojaan. Irga namicchi irradu ee. Garoosan mwajjinu waan ammaccuun. jira yomati. Wajibu omanin Haman Hamam namni سأتفاقنا بشيء عامة بعدما سمعه أرغل نمتشا تامترا لقه نمججي ريوان هنجدين قلي فإنما إثمه على الذين يبدلونه دلين كته ورجي جيري سن جبار رتي ورخكم شريئا خالف سن رتي معسيان جرملي سرن جيرو إن الله سميع عليم ربنا كنا أجا ربك رلي نمت جير الأم تلني لها ربنا وأوري إن تامة هجة اللهي بك ربنا سبحانه وتعالى كان كن العدوة إمرأة وروان أبان تامة وليقة جديه فمن خاف نمني صداته من موسى نمت جير أم تفرج حقرة دبوه هي نمن إر صدات حقرة دب دب جرة وأم دروكيس سينا يو إر صداتا أو إسمان يو كابيكان حقرة جرة يو صدات جنفانين كني حقرة دب جوران جورود إسمانين أم مو بكان إر فأصلح بينهم نمتي إن تأمة سنى جدو الرواة ما مني في سن تلفج فلا اسم عليه ماسيان إسرنجرو فكين يا ابن ميت كان دعاء جورو رام مطخانا قد خيست نم ولدبر سنم نزني اتبادا أرجي نميت كان ترى مطمه فوني وفي إساسي جرا خانا أرارسي أك جرا ملوطيو كودوف معسيان بسر سره جرته إن الله غفور رحيم ربنا الآن أرى رمال رحمة لنا ما قرأ نما, نما جدون ما تلتوا يعدوا ربنا كنن مبيكا رحمة إساف قرأ جدتوا آية اتآنت درسي افترتي برنا أرأى قسمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته